قول ماذا طويت من القرون كم امه ودعتها صارت حكايا او بنون لم يبقى منها شاهد وبقي تالاف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين في طيه عبر وآيات ترتدد كل حين طورا تلاقي معرضا او يهتدي فيها الفطين ابقاك رب وكا شاهدا للناظرين للناظرين المعتدين يا ليل من يثني عيناك كيف ما ابغيتكو يا ليل من يوليك بالصباح في حق مبين انشاك ربك راحه يا مسكن كل العيون يا مؤنس العب في سحر وقد رفع الالمين كم رتل ايات عدد حاضر ريب المنون جاؤوا الى رب الورى بار الخلائق اجمعين سالت تموت همو على الخد علي من خوف ماكين ما اعجب الليل الذي خضعت لسطوه الجفون ما زال يؤنسني ثما يستز من حس قمين اوحى الي ب1000 معنا لما كنت فيها غنين فحديثه الصمت العميق والصخب هذا السكون كم فتقل افكار رسمت موغل عبر ليل كم فجر الابداع في قلب ثوى فيه حزين يا ليل يا مستودع الاسرار يا موج الظنون كم مقلة خافت داجير رب ولام المستكين حسبته اشباحا وراحت ترتجي في المعين لم تدري ان الفجر يطرده حَر السكون ماذا طويت من القرون كم اممه نودعتها صارت حكايا او ظنون لم يبقى منها شاهد وبقيت الا حسنين كتب كتاب وجودنا في طي السندفين في طي عبر وايات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا او يهتدي في هالفطير